قَاوا لَا تَْجَ إِ نُ بَشّوكَ بِعُولَا مِن الب قَالَ أَبَ الشَّْْتُمُونِي عَلَ أَمَّ السَّنِيَكِبَرُ فَ بِمَتُ بَشّون قَاوا بَشَّرنَّكَذِحَكِّ فَلَ تَكُمْ مِنَ الْقَانقين قَالَ وَمَن يَقْنُقُ مِنَ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزَنُوا قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ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 117. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 118. وقل إني أنا النذير المبين كما 115. المكتسمين 116. الذين جعلوا القرآن عظيم 117. فوربك لنسألنهم أجمعين 118. عما كانوا يعملون 119. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن َّينَ يَيالُون مَا اللهَّه إلَهن آخر فسَوْ فَ يَعلمون وَلَقدَدِنَ علملَم أنك يَضيب صَدكَ بِمَا يَقولُون فَسَبّح بِحَمدِ رَبّكَ وَكُم مِنَ السَّاجين وَعبُذ رَبكَ حتىَ يَأتكَ الفين